وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ بَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بنصرخكم وما أنتم بمصرخي إن ان كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم